رضي بيا وحن علي وخلصني من العبودية رضي بيا وحني علي وخلصني من العبودية ويجع أن لي وفتح لي الباب ابن وي لي الباب بإيديه سندني ومن يحميني غيرك يا وبيهديني من يسندني يحميني غيرك يا وبيهديني وعدك لي اطمئن قلبي انك دايما معايا جنبي وعدك لي can't leave you, I'm دايما love جنبي ومين يرويني وفي مرضي ألاقيه داويني مين يشبعني ومين يرويني وفي مرضي ألاقيه داويني كلمة منك تشفي ثقامي نظر الشخصك سر سلامي كلمة منك تعيش في سقام نظرة الشخصك سر سلامي. The هو He هو the